ذكر رحمة ربك عبده زكريا ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظيم واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا قال رب إني وهنا العظم إني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وَإِنّي خِفْتُ الْ المَوَالَ مِ وَرَاءِ وَكَانََةِ مرَأةِ عَطِ وَم فَهَذِل مَِّدُ كَوَلنِييةَ يَرثُنيِي وَيَرثُ مِنْ آل يَعقُوب يَرثني وَيَرِثُ مِنْ آ يقوب وَجَعَهُ رَبِّ رَضية وَيعَهُ رَبّ رَضية يزَكَيا إِ نُ بَّعُكَ بُِول مِِ اسمُ يَحْنِيياَا لَمنَّ يعلَّهُ مِ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 وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال رب أما يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آية قال يا ربي دعني ايه وقال ايتك ان لا تكلم الناس ثلاثه ليال سويا وقال ايتك ان لا تكلم الناس ثلاثه ليال سويا فخرج على قومه من فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا فخرج على من المحراب